A. وارى كل فاطمون فاطم النور السما فاطم سيفه ليرا احايل باتوا لا اصا هي ري يوم اللي بيت جفنا بو ماض جارة وعالي هبغى بيت من عوحة من هو القلب خلق واللي الجا ما وفى بيه غمر الراس اللي تعنيت بيه عاوي لمن ابيعاوي لنوع يذا الكل ما جالنا المساء شاب حال والقلب محتار ويل فاطم النور السما <تصفيق> الفاطم نور السما واق تر مخير يبارك عليك واق تر بالمختار سندبل والقلب محتار ويل قام فاطم النور السما واصف من نور السما واصف من خجل في على الباتئ الصايره وبالقاد الحقد وسال وجهه ايوم وليده شايف ما اجى وعالي ابغى من راح من عالزامي او القلوب خنقا و ميت او اللي اجى نوابصيمه جبر الراس ابيعاوي الليواعذا كل ما اجن المال مساء ابيعاوي الليواعذا كل ما شاب الامطار يا في حاله والقلب محتار والقلب ما فاطمه النور السما او فاطمه النور السما واف فاط... يا الله يقضي حوائجكم وا طمون الله ترى وا بال... والقلب محتار وا سامى فاطم الخير بالبضغة وسط المصطفى حين الدين من الأجل قال هم فاتفاطمة هي الآمة من الوجد وطاعتها من الله فارغ نص اللي ذي بحاجها نيزل هو اللي ربا سيئ مالمعون ويموت الجهال ابو غضى اصل البلا احبوا ها نيل الرجاء ابو غبها تحصل البلا حبها مايل الرجاء ارحم تجابار والقلب هو القلوب فاطم النور السماء فاطم بارك الله فيك فاقم نورو فاقم نورو سنده بالمختار سنده بال وقلب محتار, والقلب محتار فَطِيمُ نُورُ فَطِيمُ هو الأمّتَ نَذِتْ مِي أو شُودت بيت على خطر والأمة كانت تستمع وشوت تثبت على الخبر ويدرونا ينطق عنوحي الطعن نبي سيد البشر رحمة يا اوه قلت من ذاك الخطر فجاز التما وجهه وفي وبالعمه لا طياب الكثار وَيْلَكَ قُل للعاشق يا آفاه الحال بالجزاء وَيْلَكَ قُل ماوي حلاك زار والقلب محتار والقلب فاطم النور والسماء فاطم النور فاطم الخير النساء فاطم الخير يبارك الله بك وقطيم النور وقطيم النور عند المختار عند الفنا فاطم النور, <تصفيق> النور السماء فاطمون فاطمون خادم ممنون خادم. خادم ممنون هو الأمة جالة تستيمي وشهود تستيمي بتا الخابا هو يدور نايم ساقع واخي ابو حمزه سايجر باشا الرحماء يا ونقذتها من ذاك الخاصة وجازت المعرد هاوي في فوض العم إلى طياب الكتاب وإلى فقن الأشقية ويلاك حلل اشكي فهل هذا الجزاء هجموا على الدار هجموا على والقلب محتار ويل قلب ما احد فاطمه النور السماء فاطم الخير النساء فاطم الله عليكوا فاطم النور السماء فاطم الله <تصفيق> عليكوا فاطم, <النور السماء> فاطم <تصفيق> المختار الوب ما حدا رفاتمون سماه اطفمون هاي شعره بيت السيد الصافي ها اول ضايه اطفيم من بعد بوحى المصطفى غصب وويري حبيا شريح للحديشة هذا الويف وحاجم أوب كل حقد وبشاق طيف في او شانون نار الحاقي ملتحب وما تف ها نار القيد سفتوا منها الزيمة أضرموا نار العدى سفتوا منها الزيمة صبح البيت مار والجلب محتار ولقا الله باطم النور السما فاطمه النور واصف من خائف النور السما تندب المختار تندب المختار والقلب محتار والقلب محتار فاطم النور والسماء فاطم النور والسماء فاطم الخير. هم من باع ضكير مصاف او لا عجاوب عالم فيك فبيت لا احد من نصبيت او قلو دم وجه قام قاطعي و غطى عمر حبياضي ضيع محظومت غار وري وتلوغ من كسر الظليغ ما الكون البكى حينما جاء الندى ما الكون البكى مِنَمَا جَاءَ النِيدَى بِالْوَيْتِ